لقد رأى م ن و ت ر ب ه النابلسي ك ب للعلوم الاسلاميه ك ذ ق س ة ض إن ي إلى اسماء س الله ا س م ي ت ح س ه ا إن ي ت ب ع و ن إلا الظن و م ا ت ه و ى ا ل أ ن ف س ولقد ا ه م من ر ب ه م ا ل ه د أم ل ل إ ن س ا ن م ا تمنى ف ل ل ه ا ل آ خ ر ة و ا ل أ و و ل ى ك م من ملك ف ي ا ل س م ا و ا ت ل ا ا تغني ش ف ع ت ه م شيئا إلا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 واعلموا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إ ل ا اللمن إ ن ربك واسع المغفره هو أ ع ل م بكم إ ذ انشاكم من ا ل أ ر ض و إ ذ انتم أ ج ن ة في بطون أ م ه ا ت ك م فلا تزكوا انفسكم هو أ ع ل م بمن اتقى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 شركه هو أبحك الهدى شركه دعويه ا ن غير ربحيه ذات مضمون أ عليه اجتماعي ل ن ل أغلى أ وأنه وأقنا وأنه خ ر رب ى هو هو ش ر و أ ن ه أ ه ل ك عادا ا ل أ و ل ى وثمود فما أ ب ق ى وقوم نوح من قبل إ ن ه م كانوهم ا أ ظ ل م و أ ق غ ى والمؤتفكه ا ه و ا فغشاها ما غشا ف ب أ ي آ ل ا ء ربك تتمارى هذا نذير من النذر